ثمانية استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك الرجوع إلى البيت أهلا وسهلا يا إرام أهلاً بك يا يونس لماذا تنتظرين في حديقة المدرسة؟ أنتظر حافلة المدرسة للرجوع إلى البيت وأنت؟ أنا أذهب إلى موقف الحافلات